انجو ندو بل چم اولئك و النار بما كانوا يكسبون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 فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا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 ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ نل کون کو دل کو میتھ میو إني أخاف إِن أَخَافُ إِنَّا صَيْتُ رَبّ عَذاابَ يَوْ مِظِيم أُللَ شَ أَ اللَّهُ مَا تَلَتُهُ عَلَيكُمْ وَلَا أَدْرَكُم بِهِ فَقَدْ لَ بِفْتُ فِيكُمْ مْرَم مِنْ قَابلِهِ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 وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَا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 وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فانتظروا إني معكم من المنتظرين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 یندی ن جن میل نو مشکری فل جمل او یا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 إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلق به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام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 وَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَهِ وَلَا يَرْهَقُ رُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّهِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتُرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن عَاصِمٍ كأنما أغشيت أجوههم قطعاً من الليل مظلماً أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ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 وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار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 حق سمی یح دیلحقی عقوی اتب عہدی عل دم لم کئی فتح کم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 وَمَا كَ هذا القُرآنُ أَُفتَرَامِ دُون اللهِ وَلكِهَا تَصديق الذي بَْنَ يد وَِ تَصدْيق الذي بَيْنَ يَدَيْهِ, يديه وَتَفصلَكِتَابِلَ رَيبَ فِيهِ مِ الرَبِّعَهلَمِين.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 إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَآرَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِن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 چمبی نقد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 نهو لحق وما انتم بمعجزين ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به واسر الندامه لما راوا العذاب وقضي بينهم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 وَهُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِن فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ أَنَّ اللَّهَ آذَنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ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 عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْذُبُ رَبُّكَ مِمَّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ والا اس وا اکبر اللہ خوفنا لرون الدین امنو کیا نو یت ملبل حیاتی وَلَا کے قلوم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 الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً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 تقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا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 فلم جہم ہکم دین کو لوبی سو نلیل ہکل مجھ د ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وَتَكَُ لَكُمَ الْكِبِِيياءُ فِي الْ الأأَرضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤمِنِ وَقَالَ فِي الرعَعْونُؤتُونِي بِكُلِّسَاحِرٍ عَليِيم فَلََّ جَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم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 مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين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 كَأَتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا طَمِّسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون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 بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَلَأَنَا قَدْ عَصَيْتُ قَبْلُ وَكُنْتُ مِنَ الْمُفْسِدِينَ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّكَ لَفِي ضَلَالٍ مِّنَ النَّاسِ عَن آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ العلم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 ملرسل ملری نلریم مَعَكُمْ انل مغر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 وَأَنْ أَقِم وَجَهكَ لِدّين حَنِيفَ وَلَا تَكًُا مِنَ لِمُشِْكين وَلَا تَدْروا مِ دُون اللهِمَا لَا يَ فَعكَ وَلَا يَضُرّك فَإِم فَعَْتَ فَإِنكَ إذم مِنَ الظَّالِمِين